يَوْومَنَ بطِش البَبْشَةًكُبْرَ إ مُ تَقِمون وَلَقَدفَةًَّا قَبلَ قَوْمَ فِذ عَوونَ وَج أَم رَسُول كَرم أَْ أَُّ إلَ عبَادَ الله إني لَكُمْ رَسُول أَمم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 فَأَشْرِبْ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِيهِينَ كَذٰلِكَ وَارَثْنٰهَا قَوْمًا آخرين فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ جِئْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذَابٍ مُهِينٍ مِنْ فِرْعَوْنَ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 إنِ المُتَّقينَ فيِي مَقامامٍ أَمين فِي جََّاتِ وَعْيُون يَلْبَسُونَ مِنْ سُدُسِ وَإاسْتَدَرَقٍ مُتَقابِينَ كَذَلكِك كَذلِكَ وَزَوْجنَاهُم بحُورنعين يَدُعونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكةٍ آمنين. لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُم عَذَابَ جَهَنَّمَ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ كَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِب إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ